موقع رياض القرآن أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 فَإِمَّا مَتَ أَوْ قُتِلْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنطَلِبْ عَلَى عِقْدَيْهِ فَدَي يَطَّرِ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجز الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما صادهم في سبيل الله، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا ومستكأنوا، والله يحب الصابرين، والله يحب الصابرين. وكان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وثب. بِتَقَدَّمَنَا وَانْخَرْنَا وَنَصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ قل المحسنين